والسلام على أشرف المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعه أما بعد إذن لا يزال المسمح رحمه الله تعالى في باب الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به وأردنا أيضا أن نذكر هذه الأحاديث ونذكرها تحت تحت آباب آداب متعلق بالقرآن الكريم رأينا أنه إن أهم الآداب هو تعاهد القرآن الكريم وبينا مقدار ما يقرأه المؤمن في السنة وبينا ما يقرأه المؤمن في اليوم ومن قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين هذا أدب يعني تعاهد القرآن ومن قام بالقرآن ذكره ومن لم يقرح يقوم بالقرآن نسيه فأول شيء تعامل وثانيا أن الإنسان إذا نسي نس... نس... نسيه حيئاً لا يقول نسيته ولكن يقول انسيته القرآن الكريم انسيته آية كيتا وكيتا والأدب الثالث الذي ذكره المصنف هو الاعتدال الاعتدال في رفع الصوت سواء بالقرآن أو بالعقاص في ذاته الصوت بما أن المؤمن عليه أن يقرأ جاهرا بالصوت بشرط أن لا يكون هناك حضورا معه ولا يكون هناك أذن إذا كان أمامه ناس قاعدين أو كان سيؤذي غيره كجيران بالقرآن لا يجوز له أن يرفع الصوت بالقرآن ويلحق به الذين يطعون صوت مسجل يرفع صوت ينسى يرفع صوت مسجق ومحمي سمع وفي البيت الفلانية ووضع المسجل في البيت فلان وغرفة الفلانية لابد أن يرفع فيؤذي الجيراء وهذا محرم وعندما نقول هذا يلحط بب أولى الذي يرفع هذه الأشياء بالمحرمات كالغناء وهي وإذا كان واحده معلج أو لم يكن فيه أذى لا بأس أن يرفع الصوت لماذا؟ بل هو الأفضل لأنه ينشط, ينشط الإنسان ينشط الإنسان أكثر ويدفع النوم يدفع النوم هذا ذكر من الأولى رحمه الله رفع الصوت ومن الآداب أيضا تحسين الصوت بالقراءة تحسين الصوت ب... عند قراءة القرآن وهذا ذكر المصلف رحمه الله فيه حديثا حديثة كثيرة أولها عن البراء بن عازل بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ونحفظوا زيين القرآن بأصواتكم رواه أبو داود والنساء وابن ماجع بالحقيقة سؤالي وجه إليك الآن أنت الآن إذا حسنت القرآن بصوتك ولا تحسن صوتك بالقرآن تحسن القرآن بالصوت يعني القرآن ما هو حسن ينتظرك حتى تجي وتحسنه بصوتك هؤلاء نقول لصوتك يصدق عليه ميسير جلترج ثم يأتي القرآن فيحسنه شو الأفضل صبعنا زينوا القرآن بأصواتكم هذه الرواية المشهورة وهذه الرواية الصحيحة زينوا القرآن بأصواتكم بعضهم قال لا الرواية صحيحة يزينوا أصواتكم بالقرآن فإن أصواتكم هي التي تتزين بالقرآن وليس القرآن هو الذي يتزين بالصوت أ فقال هذا من التشبيه المقلوب من التشبيه المقلوب يعني في الحقيقة كما تقول في المبالغة تقول الإنسان محمد وجهه كالشمس صحيح تقول الشمس سبحان الله كوجه محمد تقول لأبلغ الشمس تشبهه وجه محمد ماذا وجه محمد أعظم فكي تقول وجه محمد كالشمس بل على أن الشمس عمر بل يجي يقلب لك التشبيه يقول لك الشمس كوجه محمد هذا في بلاغة كذا يكون زينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا أصواتكم بالقرآن قال هكذا أصوات مينة تتزين بالقرآن إنما فيه تشبيه مغلوب زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن رائد ما فيه هذا لكن هذا القول ضعيف وإن نصره الخطابي رحمه الله الخطابي أول هذا الحديث و Spoiler رواية ضعيفة بإشحاق الدبري هذا الدبري متكلم فيه لأنlinear يعتدوا بروايته قال بلل الرواية صحية يزينوا أصواتكم والصحيح زينوا القرآن بأصواتكم eso الصحيح اذا من اليفтال الصعيد الرواية الصحيحة هي زينوا القرآن بأصواتكم والرواية تقول زينوا أصواتكم بالقرآن ضعيفة. الآن ماذا نستنتج من هذا يقوله اهل العين اذا كان القرآن بهوا كلام الرحمن وأحسن كلام على الإطلاق بلاغة ألجمت الخطباء بلاغة أسكتت الفصحاء يعني عجب هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن الذي قال فيه الله عز وجل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين يقول نزينوه لكي يكون مقبولا السامعين لكي يكون مقبول حتى الإنسان يتأثر به زينوه بالصوت فقالوا فكيف بكلام البشر فكيف بمعاملة البشر لابد أن تزين أكثر إنسانة لما يكون عنده حق يجي وصله للناس هذا الحق هل هو اللي عندك أفضل من الحق لي في القرآن لي في القرآن أفضل ومع ذلك قالت الله عزيزيينه بالصوت بيستأثر فيه فكذلك احنا لما تجد وريد واحد تتنصحه تجد وريد إنسان تنصحه لابد أن تزين هذه النصيحة بماذا بالصوت لا تحتاج الى تزيين فقط بمعامل بالاكتسامة بمقدمة بهدية وان تجهي سامعة مع،, مع وحده في ستر تصدره وهكذا تتخذ جميع احتياطات التي تزين هذا الحق الذي تريد ان تقوله لا زينه حتى يقبل بش يقبله منك السامع مين جبت له احده؟ قال سبحان الله القرآن وما أدرك ما القرآن يأمر الله عز وجل انه يزينه بالصوت فكيف بيه البشر وكيف بيه دعوة البشر من عن أن أزينوا القرآن بأصواتكم بمعنى حسنوا الصوت به في رواية البخاري ومسلم يقول عن أبي هوريغة في البخاري المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لأن الإنسان يقرأ القرآن يتغنى به فهذا النبي صلى ليس مننا من فما معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن للعلماء في تفسير من لم يتغنى عدة تفسيرات التفسير الأول المشهور شو تزين الصوت به تزين الصوت, تزين, الصوت تزين القرآن بالصوت يعني تزين الصوت داهم. أحسن طبعا. هذا القول المشهور هو قول جمهور العلماء أنه مقصود بيتغنى من التغني هو الإتيام بصوت جيد يحشر به السمع وسيأتي أهدف دعية هذا هذا قول مرة ما قول الثاني قالوا لا يتغنى بمعنى يستغني ليس من من لم يتغنى أن يستغني بالقرآن يعني الذي يلجأ إلى فلسفة البشر إلى قانون البشر إلى فكر زيد وعمر وبكر لا إنما يكتفي بماذا؟ بالقرآن ليس من من لم يكتفي بالقرآن ليس مننا من ترك القرآن وأخذ, وأخذ في أمور سياسة من قوانين فلان وأخذ في أمور كذا من قوانين لا فهذا ليس مننا إذا فسر التغني بماذا؟ بالاستغناء وهذا يارد في كلام العرب وهذا قال به سفيان ابن عيين رحمه الله قال ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن شماذا يتغنى من التغني ولكن من استغناء وهذا الذي ارتضاه أبو عبيد أيمام من أئمة اللغة يتغنى بمعنى يستغني وقال إنه جائز في كلام العرب وجاب أبيات من الشيء تؤيد هذا الكلام قال وكنت مرأة زمنا بالعراق خفيق المناخ طويل التغني أي كثير الاستغناء عن الناس طويل التغني أي كثير الاستغناء الناس والثالث القول الثالث هو التحزن هذا قول الشافع إنه إنسان يحزن الصوت التعود عند قراءة القرآن لماذا؟ استدلنا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر حديث, آخر حديث عن جابر بعض الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه أنه يخشى الله إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله رواه ابن ماجم إذن أحسن الناس صوتا ليس الذي يأتي بالنغامات الذي تتبع مثلا أغاني وحتى اليوم صار عندهم مقياس اليوم صار عندهم مقياس مقياس وهو أنه أقرب الأصوات إلى الحان العاجم المرشحات الأندلوسية هو أحسن الأصوات ماذا نعرف الآن للأسف الشليل القرآن صار يتخذ مهنة في كل شيء يتخذ مهنة في الكتابة يكتبوا به الألواح ويبيعوها للناس ويعلقوه هو وجالس تحتها مكتوب عليها وإنك لا على خلق عظيم هو من أسوأ الناس خلقا هو تحتها مكتوب عليها خذ المؤمنين غطوا من أبصارهم هو فتك اللحظة ويشوف تليفزيون من ساعة كاسيات عالية وفوقه أعطي القرآن يعني ما عندهش وزن صار يتخذ للتجارة كذلك صار يتخذ اتجاه التغني صار اليوم مدارس مدارس مثلا يقول لك الايه الثانيه الايه 26 الايه الاولى نديرها مغربي سيكه استنيور من غير تكمل الايه المغرب دير فيها اربع ايات بدا اقلب زيدان هكذا هكذا كلامه يقلبها الوزن تاع ثم ما فين سماء بره الشيء لا تقول بليك حاجة لزيدك هذا ما الحان العجم الحان العجم معروفا تقلب من لحن إلى لحن إلى لحن وهذا معمول به اليوم للأسف القرآن هكذا صار يتخذ لعبة صار يتخذ لعبة ويقف وانده أمال عنده قسم المال ويكوز علىه الأشريطاء وكده رودة المال وعاش نحن ما هذا مصيبة ليس هذا الذي أحسن الناس الصوت احسن من الصوت من إذا سمعته حسيمته وأنه يخشى الله يعني فيه حزن نعم فيه حزن يعني تقول باليديه الله هم؟ إذن الشافعي رحمه الله يقول ليس من من يتغنى بالقرآن يحزن يحزن صوت يوضي القرآن هذا القول الثالث القول الرابع وهو قول من الأعرابي رحمه الله تعالى قال من لم يتغنى أي معنى ليس من من لم يشغل وقته بالقرآن يتشاغب بالقرآن عمر و اكتب القرآن هار كامل وتقول العرض غاني بالمكان اي اقام به غاني بالمكان كأن لم يغنوا فيها كان لم يقيموا فيها فالذي تغنى بالقرآن اي اقام فيه خلاص هار كامل هو معاه كامل هو وهو ان يجعله هجراه كما يجعل المسافر والفارق هجراه الغناء كما المسافر قديما بالعرض كان في سافر يحدو هذا يتغنى بالغناء يجيبها لدى قصيرة من الشهر وبدأ يتغنى لها والفارق يتغنى بالغناء فقال قال ابن كانت العرب تجيبا شقا كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى وإذا جلست في أثنيتها تتغنى وفي أكثر أحوالها تتغنى هذا العرب فلما نزل القرآن أحد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجراهم القراءة ما كانت تغني أن يستبدل القرآن استبدأ للتغني بالقرآن هذا قول قوي وليس من من لم يتغنى أن يغني به وقول خامس لابن الأنباري رحمه الله تعالى ذكره في كتابه الزاهر قال المراد بالتغني التلذب ليس من من لم يتغنى يتلذب ليس من من لم يتلذب قال كما يستلد أهل الطارب بالغناء كان الذي يستلد الغناء بالأهل الطارب وليست تلذي القرآن في أي شيء قال فلا بد أن المسلم تصل فيه درجة أن يتلذي بالقرآن كما يتلذي بأهل الغناء بالغناء وهذا الحقيقة لا يختلف عن سابقه كما تقول العرب العمائم فيجان العرب العمائم العمائم فيجان العرب فالصح لا لا تلذي العرب هي قال فكذلك القرآن هو غناء المسلمين القرآن شو هو غناء المسلمين الذي نتبذذ به هو القرآن الكريم وهذه المعالي كندها صحيحة المسلم مطالب باش بأن يحسن صوتاً القرآن مطالب باش بأن يحسن صوتاً القرآن أفضل قراءة التحزين هي التي تبكي الإنسان مش قراءة بعض القراءة كنت عارفهم كنا نذكر الأسماء ليس من عادة هنا ذكر الأسماء لكن إنسان يعرف يعطيك ميزة يعطيك ميزة وإنسك قارئة هكذا تجده محالة تشكوا أحيانا تقول إنه يغني لو ترى تسمع مدعي فوقه ومره هذه من الأجائب تهم إنسان بيسمع الغناء والله هذه في, في مسجد دي باب الواد سارع شاب تعالوا تعالوا فلان يسمع الغناء فلما اقتربنا مثل إذا به يسمع قارئا للقرآن يعني تتصور هو يقرأ منفروض كي تسمع تإنسان كي تسمع تإنسان يقرأ القرآن مش تخيله تخيل يعني في مسجد او في كهبة في خائل عجبها كيتس مع واحد تقول بقه ويصلي باك بي. يقرأ ويصلي هذا كيتس مع وتخير ويمشي فارج يجلي ويمشي فارج يجلي ويقرأ والله العظيم ما تحسش ذاك الهيبة بقرآن وذاك الهيبة ويقرأ مفكس ديها هذا شو ليس من ناس يعني النبي ترامي يضالبنا بأن نحسن صوتنا بأن نزينه ونزينه نحزنه وأن نستغني به باب أولا وأن نجعله هجران حتى نقيم به وأن نتلذذ به كما يتلذذ أهل الطرب بطربهم المعاني كلها صحيحة لكن أصوبها هو تزين الصوت أنك تزين صوتك بالقرآن والدليل على هذا ندل على هذا ثلاث أمور ما رواه الدارني والحاكم في بعض طرق الحديث واش قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن زينوا القرآن. القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا عيد الحديث صحاها والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني صفحة رقم الحديث سبعمائة وثمان شوش يقول فيها الرسول الثلاثين زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وش نستفيد منه نستفيد من هذه الزيادة نستفيد منه شيئين أولا أن المقصود بالتغني شو هو وتحسين الصوت ثانيا أن القرآن هو الذي يزين بالصوت لا الصوت هو الذي يزين بالقرآن كما ادعاه خطان ثم هذا ما فيه رب على خطان الدليل الثاني الحديث الذي سبق وأن شرحناه. ما آذن الله لشيء كما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر بي حسن الصوت يتغنى بالقرآن رحب حسن الصوت رح يستغني بالقرآن الأحتياء على حسن الصوت يتغنى إذن تحسين الصوت الدليل الثالث تفسير راوي الحديث وهو ابنةwith أبي, ابن أبي ملايكة رحمه الله وقعالا انتبه وحد الحديث ذكره مصنح وهو آخر حديث عن ابن أبي ملايكة قال قال عبيد الله ابن أبي يزيم ابن ابيض وعنتم يزيد ولا ابن ابي يزيد ابن يزيد ابن ابي يزيد عنكم مين يزيد عنكم عندي انا شي يزيد عنكم ويزيد قال عبيد الله ابن ابي يزيد مر بنا سبعوا هذه الحديث مر بنا ابو لبابه فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فاذا رجل رفت الهيئة رفت الهيئة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقال فقلت لابن أبي مليكا يا أبا محمد أرأيت إن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع وش فمش سألت كيش هذا الحديث رابو داود وهذا الحديث شطرت عليه سميننا من يتغنى بالقرآن شنا من اللي رابو مذكر صحيحين عن أبي هرين وش ليس منن من لم يترنم بالقران وشقه ولاخر رايت ان لم يكن حسن الصوت ليس بالي يفهم متلو قوله صلى الله عليه وسلم من يترنم بالقران لم يحسن الصوت بالقران لم يحسن القران بصوت فتماما لا, لا. اذا قال يحسنه ما استطاع على الانسان ان يحسن احسن طريقه لتحسين القران بالصوت ان الانسان يتبع قواعد التجويد اولا قواعد تجويد المد لا يفرض ولا ينقص والحركات تعطي حق الصوت يخرجه من مخرجه أحسن طريقة لتحسين القرآن بالصوت حتى بعض الناس صوتهم ليس بجميل سحكي قرأ بك وهو بالأحكام تعالى الترتيب يعني يكون أحسن من غيره هذا اللي صوته ليس جميل القرآن سحكي قرأ بالأحكام الأحكام تزين تزين ماذا تزين القرآن إذا تزين صوتك بشي زيان القرآن الكريم حتى الإنسان اليوم نحن نشهد على أن الصلاة وراء خلف. وراء وخلف الذي يحسن القرآن الصوت احسن بكثير للإنسان الذي لا يسعى إلى تلك المهتمة فهذا أمر مقفوط شرعا لذلك أبو موسى الأشعالي كان حسن الصوت ومر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم لو كنت أعلم أنك تسمعون الله حبرته لك تحبيرا هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إذا تحسين الصوت مقصد مما قاصب القرآن الكريم يؤثر فيه كي يؤثر في الناس به إذن لا شك أن النفوذ تميل إلى سماع القرآن بترمم أكثر من سماعها بلا ترمم خير واحد يقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عادي لسع الناس تميل إلى سماع القرآن مترمما به أكثر من خير مترمم بنغمة ولكن يحرم أن يصل هذا الترنم إلى حد التطريب حد أن يصل إلى حد الحان العجم الذي إذا سمعته تظن أنه يغني فقال الرافع رحمه الله تعالى هو من أئمة الشافعية قال الجمهور والمكروه أن يفرق في المد لك المكروه واشنه هو أن يفرق في المد مثلا بشي يقول وَجَاءَ مِنْ أَقَصَى الْمَدِينَةِ وَيَجِبْ وجاء... بِكِ الْمَغَلَفِ هل هذا تجدون في الأسرطة المصرية ليقعدوا مثلاً يقرأ وهم الموشعة فيه قاشروا يقرأ لا الله الله يزيدك فترة قال وما في سنسلة ذرعوها سبعون ذراعة فاسبكوا لا الله يزيدك الله يزيدك ثم سبعين <تصفيق> يعني اوه إذا <دا> يلف <تصفيق> واحد فوسيق الذين كفروا إلى جهنة ما بيش كاشا الله يسعنا منهم يا رب. يا رب ما بيش كاشا يقول علاش حاجة واجتوا روتين هل كنا الدين هذو روتين قاعدين ما بيش كاشا يقول كذا وبعدها الناس عن الدين هذه السامة عنده ويدين من أبعد الناس عن الدين تصيبوا لا يقيم حروف قرآة شي حاجة ده قاعد يقولوا ما عندوش دراعا يروح للمدار ولا بش يسمع. يسمع مو غني ولا جاي يسمع في المسجد ويسمع لي الله يزيدك وين هكذا قال المكروه هو أن يفرط في المد يعني تفوت أربع حركات في أربع حركات تفوت المد المشروع مثلا شيء يقضي حركتان حركتان مثال مد طبيعي مثلا طالا قال انت عايز قلت طالا عناش هذا حرام المكروه يقول مكروه عليه الإنسان المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ا ألف ومن الضمه واو ومن الكسره ي به بشبه دي بشبه دي به ده قال او يدغم في غير موضع ادغام في غير موضع الادغام يوجدين فان لم ينتهي الى هذا الحد فلا ترى قال والصحيح شو يقول جاري دخل والصحيح نووي ان الافراد عن الوجه المذكور شو منيها الكلام تعالى على علامة شو يقولك الناموة بك والصحيح ان الافراط الى الحد المذكور حرام يفسق به القارئ يفسق من غير طرف هو خاسق تورد شهادته ليس عدلا ويأثم به المستمع يأثم المستمع عندنا اللي يحط شريط هذا ولا يحضر هذا المجلس يأثم ناس تجلس بكل حقاش وحسناً الى سبعة مئة ضر هو يدي وزر وعليه قال ويأتم المستمع لأنه عادل به عن نهجه القويم وهذا مراد الشافعي بالكرام كيف النووي قال الحرام هذا الشيء الحرام يأتم المهم أعطلنا نحن بحثة هذه القرآنية في الأداب الشرعية كيف ندرس القرآن كيف ندرس القرآن حتى من أن يخضع لما اشتهر يمشطها عراء عند الناس مهم الأدب الأخير الذي يختم به المصنف رحمه الله تعالى ماذا يختم به ترغيب في قرافة القرآن عبرش عاشنا من حديث إلى غاية الآن, إلى غاية الآن. في ترغيب في, في قرافة القرآن عموما شفنا ما يقارب 28 حديث 28 حديث في الترغيب في قرافة القرآن عموما أقرأ من من من, من. بعدين شفنا الترهيب من النسيان الإنسان يحاول يعدعاه ماذا شنا فيه؟ آخر واحد بعدين شفنا الترهيب في تعاهد القرآن والتزيين الصوت به وش نحن تاني مع ادب وإن الإنسان ما يجهرش القرآن إلى حد أن يشوش على غيره أو يؤذي غيره الآن رح ندخل الآن في تفاصيل القرآن الكائن كائن باب اسمه الترهيب في ثور معينة الترغيب في سور مؤينة. فهنا تشوفوا جيدا يا اخواني. ما من شك ان هناك تفاضلا تفاضل بين السور. لان هناك طائفة للأسف ذابت الى ان القرآن لا يتفاضل. القرآن كله. اكيد صد الكلام الله عز وجل على بعض بعضا. شبيك. كله ببنزل واحد سبحان الله معك. هذا قال به الايمان باقلاني رحمه الله تعالى باقلاني ولد اشتغر عنه وينسر إلى أبي الحسن الأشعر أيضا. لكن هذا رده كثير من علماء قالوا لا قالوا في كلام الله عز وجل يتفاضل كلام الله عز وجل يتفاضل بدليل أن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل نأتي بخير منها أو نأتي بمثلها الخيرية تكون في اللغة ربما تكون في حب ثم صاح الآن نصوص كثيرة يأتو بينا أن هذه الصورة لها فضل زايد هذه الصورة لها فضل زايد هل ثابت هذا الفضل بالبرو يكون ثابت لكل صورة لا. الفاتحة ثابت في فضل شيء البقرة ثابت في فضل شيء أهل عمراء كذلك النساء عن رسول الله لم يثبت في فضل شيء عن رسول الله لم يثبت في فضلها شيء المائدة لم يثبت في فضلها شيء الأنعاء كثالث لم يثبت في فضلها شيء إلا حديث ضعيف تكشيئ فهم يالرسوف إخلاص ثابت في فضلها هنا الحمد لله نحن نقف مع وين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لها فضل نقول به وإلا فلا وحد الوقت ظهر رجل اسمه نوح ابن أبي مريم نوح ابن أبي مريم ويسمى نوحا الجامع لماذا كان يجمع الأهاديث كثيرا في فضائل الصور ووضعها من عنده وضع عشر حديث في الفاتحة عشر في البقرة ويجوزهم بعد الصور ما من الصورة إلا ووضعتها فضاء, فضاء. وأكثر الكتب التي ذكرت هذه الأهاديث الموضوعا كتاب الزمخشري الكشاف والخازم عروف في السير الخازم وفي السير الكشاف الزمخشري والتعالي بتشير تعال بسهب الأهاديث الموضوعة تعال نوح بن أبي مريم نوح بن مريم مهض له شكون ابن المبارك ابن المبارك رحمه الله وغيره من أئمة الهدى وقفوا على أهاديثه سميزة مسكور تعال لقد وضع طافل أربعة آلات حاديث أربعة آلات عن حاديث رسول. على رسوله مضاحة من عنده يجيب الإسناد ويقول قاعدة رسوله يكذب على الرسول فسؤل لماذا فعلت هذا فقال لقد رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاب فرأيت أن أضع لهم أحاديث ترجعهم إلى تعظيم كتاب الله القصد حسن ولكن الطريقة خطأ وأهل السنة لا يضربون الباطل بالباطل ولا ينصرون الحق بالباطل أبدا المستحيل الغايل لا تسوغ الوسيلة لا ما كان حبي ترجعنا في القرآن تجيبهم بالطريقة المثلأ بالطريقة النبوية ذكرهم بالفضل اللي يفهم تراش تحط أهاديث موضوع عم. مش نهادي مسخي فالسنق أن ينصروا الحق بالحق عندنا حق وفي الصحيح هي غنية من الضعيف فحديث تعالواقعة من قرأ الواقعة كلا ترسمه فاق هذا ضعيف هذا الضوء ضعيف ضع. لكل شيء قلب وقلبه قرآن ياسين بعيد عروف القرآن الرحمن ضعيف يعني تجد فيها كتب ومشى وابتعبوا ألا الناس مع اللي قلت استغرب الشيء فإذا انتشر. انتشر مع الأيام سرعات سرعات فما حلت الأحاديث الصحيحة وظهرت أحاديث الموضوع عطقت لأن الشيء بأن ينشروها وانتشرت الآن الحمد لله وانت صحوة علمية لا بأس لها. عادت الناس الى المصادر الصحيحة. بكلمة كاسة ليها صفة طالب تخرج منها. بدرسك حديث خليف جدا. كليهة الحديث. الان الحمد لله كليهة الحديث تستقبل كل عام. عادل كبير يعني. فقدر كبيرا. والكتب اليوم رأي محققة اغلبها محققة. سبب محققة. بكلمة كاسة التحقيق. كريت شريك تاب هكذا. عنوات المؤلف يا ربي لا اسم المؤلف. بقيت ما تصيبه. ما هل هو الآن الحمد لله والخير البيت. الإنسان اللي عليم يعتني بالأحاديث الصحية أما أول بقى له الترغيب في قراءة صورة الفاتحة وما جاءت في فضلها والفاتحة طبعا هي من من القرآن بمكان عظيم ويكفي ان الفاتحة وكل شيء يفتح به شيء يسمى فاتحة وهي يفتح به القرآن الكريم هي علوان القرآن الكريم أن تعرف أن الإنسان عنوانه بدايته العنوان عنوانه بدايته مثلاً إذا أردت أن تعرف تعريف عن من المطار تبدأ تعرفه غير تطلع في سيارة في الأجرة تعرف بلد في بداية سائق الأجرة يحكي لن تغسي لها فكرة الله يبارك كما يقوم بكم من أمتي يتحدثون كثيراً سواق سيارة في الأجرة والحلاقون معروفون. قليل خطر اصلت وعد حلق ما يتكلمش قاعد. قل الله يبارك يا اول مرأة انت شاذ. قال لي يا لاش? قال لي صح صح. قال لي قاعدنا نعاني منهم. قال لي يخدم معي وانت? ميش كنت قاعد? ميش كنت. معروف. كذلك دخلت عن القرآن الكريم اول شي راح يقابلك صورة الفاجلة. صورة لك اول شي تبين لك عنوان هذا القرآن الكريم. عناش راح يحكيه لك. فصورة الفاجلة تضمنت الحديث عن الله عز وجل في أسمائه وصفات الحمد لله أرض العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويدخلون لك الآخرة مالك يوم الدين إياك نعب فيها العبادة وإياك نستعين في الاشتعانة بها للعبادة والتوكل بهدين الصلاة المستقيم في الدعاء بأن نصل إلى الطريق الذي وصل إليه الأولون الذين نعم الله والسرعة عليه من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين أي المركوب عليهم ولا الضادين شوف الفاجهة تبين لك بهذا الدين مستغلين عن غيره لا يتبع طريق المغضوب عليهم اليوم اليهود ولا طريق الضالين تعطيك بالقرآن جاي يعطيك هذه الأشياء القرآن راح يتحدث لك عن الله عز وجل بإسمه وصفاته يتحدث لك عن اليوم الآخر بزار يوصل الجنة والنار وما يتعلق بها ويتحدث لك عن الشرع اللي فيه مخالفة لليه والنصارى افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا رجحاتوا أولئك هذا القرآن الكريم فقالت عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيب ألا شو أصلي فكان مزمت عليه يجوز في النافلة تخرج لغارة شرعي مثلا تصلي النافلة إثمات الوالدة تناديك نصارف إليه عاجب علاش هنا خرج لغرب شرعي مثلا تصري نافلة تذكرت النوع ذا مهم من الآن وكلمة والوعد واجب فهنا الوقت تنصر من صلاتك تسلم وتلحق هذا الخروج من النافلة يجوز لغرب شرعي سواء كان في الصلاة أو في الصيام مثلا لو دعاك أحدهم وانت صائم بالاثنين أو الخميس أو أيام النفلة فتنظر حسب عقلية الإنسان إذا كان أخاك في الله سواجل يعرفك وتعرفه قليل بليك بأكثر من أحد نعرفه قلع عني الصعيم المقلمة الحكاية الناس ما يتقدرش تحاوزه تقدرش ترفضه طالبه تقدرش تقول له عني صعيم فهنا من السنة والأفضل أنك تفطر تفطر ولك أجر ما لويت الصيام لك الأجر وتفطر ونجي يقول كيف يستمطل الصيام نعم نافلة يجوز تركوها لغرض شرعية كذلك نعم وكان شعر ابو سعيد معالي احتألمه الرسول فلم أجبه ثم أتيته لما انقضت صلاة أتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ويا الرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا فقال لو علمنك سوره هي اعظم سوره في القرآن اعظم سوره النبي صلى الله عليه وسلم فضل كيف انت تقول ليس هناك فاضل ولا مفضول اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد نقول علمك اعظم سوره في القران سوره واعظم ايه اعظم ايه كويس اعظم سوره الفاتحه اعظم سوره في القران قال قبل ان تخرج من المسجد ف اخذ بيدي صلى الله عليه وسلم اه لا لا ديما واحد فلما اردنا ان نخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قلت لا اعلمنك اعظم سوره القران عند المنسي والنبي صلى الله عليه وسلم خاطر يريد ان يختبرها هل هو حريص عن العلم ولا ما دام نسيت يا ام المنسي ما دام نسيت يلا ما تدقول انسان افيه ان شاء الله ننسك محفظ لك القرآن الكريم عرب عليها برضى ما يقول لك ايه وهو على مضد ما هذا تنسى يا رب يا رب ينسى هذا لا جاء لك يا رب ينسى واشيقوا فيها كذلك تلاشية عرب عليك فهذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منك قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته هذا الحديث رؤى البخاري وابو داود والنساء بن ماجد هذه الصورة اللي نقرأها كل يوم كل يوم نجل حفظتها هي أعظم شيئا طرحاً و وسماها النبي صنقال هي السبع لأن آياتها سبعة والمثاني لأنها تثن تكرر في كل رقعة وهي التي تكرر في كل رقعة من الثاني والسني هو التكرار. والإعادة ومنه المثنى جاء العرب المثنى مفرد كرر مثنى تمنيته لنا فهذا فهذا من السبع المثالي أي تكرر هذه الصورة والقرآن العظيم الذي أوتيته هي القرآن العظيم يعني كالقرآن معاني القرآن قلنا الى. دعوه لله أو لليوم الآخر أو في بيان الشرق هي القرآن كله يرجع إلى يرجع كلمة يرجع إلى الفاتحة والذي يرجع إليه من أولي سمى أم يرجعون إلى شخص اسمه أم والبلدان كلها ترجع إلى مكة فسميت أم القرى كل شيء يأمه الناس ويرجعون إليه هذا هو الأم فهي أم الكتاب قاله القرآن العظيم ويقصد النبي سبحانه وتعالى بهذا الكلام قوله عز وجل في شورة الحجر ولقد آتيناك سبع من المداني والقرآن العظيم هاو قلت القرآن العظيم الذي أثيته هي الفاتحة صدر الفاتحة وحديث آخر عن أبي غريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب أبي بن كعب من القرآن من الحفظ للقرآن أبي بن كعب. فقال يا أبي وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجب وصلى أبي وخفف خفف الكلمة ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي ان تجيبني اذ دعوتك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت في الصلاة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت في الصلاة قال فلم تجد فيما اوحى الله الي أن استجيبوا لله ورحمة الرسول إذا دعاكم من قال بلى ولا أعود إن شاء الله هذا من صح صح ولا أعود إن شاء الله ولا أعود إن شاء الله قال أتحب أن أعلمك صورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الظبور ولا في الفرقان مثلها حتى في القرآن ما كيف مثلها قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس başه ما انزل الله في التورات ولا في الانجيل ولا في الزبر ولا في القرآن مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته روه التلميذين طبعا نراحظ أن بين الروايتي لولا وثانية تشابه ولكن هناك اختلاف للأشخاص الرواية الأولى تقول لهو أبو سعيد من معلّة والثانية تقول أنه أبي ابن كامر فيحمل العلماء هذا على تعدد النصف من الرسول صلواته لا بأس أنه ينصح ثنين وربما ثلاثة ربما ربما ربما ربما تعلمهم هذا الحب إذا النبي صرافهم كان حريصا على تعليمها لأصحابه كان حريصا على تعليمها لأصحابه وعن أنس إن رضي الله تعالى عنه كان النبي في مسير أي في سفر فنزل ونزل رجل الى جانبه قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل قرآن قلت قال بلى فتلى الحمد لله رب العالمين هذا الحديث رأى ابن إبان في والحاكم وقال الصحيحة على شرق مسلم اذا من اسماء الفاتحه اول اسم مشهور له لماذا تفتح بها القران من اسماءها ايضا تفضل تا كذا صدر بنمر ام من اسماءها سبع المثاني سبع المثاني جيب ايش المثاني من اسماءها ها الكتاب من أسمائها أم القرآن. سهلة ساهمة. يزيدوا حتى فراجع أم القرآن أم الكتب. هم خمس أسماء آآ ربع أسماء الراقية أو الرقية أخيرا. هذا جاء في حديث سعيد أبي أبي سايد لما رقى إنسانا بفاتحة قرق. وراح لدى بيس راسم وحكاله قالوا وما يدري لعلنا رقية إنها رقية. يسمى الرقية الشافية الشافية. أم, أم أم الفرقان أم الفرقان يعني تمام لحلاتك أم الفرقان أم الفرقان أم القرآن أم الكتاب أم الفرقان أم كلام الله أم الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بين دفتين الزريقة تجيب إلى المغرب الكافية الآن من أسمائها خير وسمها الصلاة الصلاة هي وسمها الصلاة وهذا من تسمية الشيء بالكل سمي الشيء بالكل سمى الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة سماها بالفعل دبسه. كأنها هي الصلاة لماذا لهاش؟ الصلاة والباطن سماها الصلاة هي الصلاة لذلك أجمع العلماء على ركنياتها تفق العلماء أنها ركن إلا ما يوال أبي حنيفة أنه قال ليست برغم أنه قال ابو تصح الصلاة بغير الفاتحة ولكنه يستهد أن تقرأ. تقرأ الفاتحة علاج استدر بقول عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال عموم القرآن لا يخصفوا حديث الحديث أبداً عموم القرآن لا يخصفوا الحديث الصواب ما ذكره الجمهور على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة بذلك سماها النبي سعجب الصلاة أبو الله عز وجل سماها الصلاة سو جيد وشي حديث هذا حديث في مسلم ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما في روايه نصفه لي ونصفه لعبدي ولعبدي ما سال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفه لي ونصفه لا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي. احنا لا نستحضروا هذا. احضروا للحق. مرة في سنة. مرة في عشر سنة. تكبر الحمد لله. وتخيل تقبل يا رب وقال حميدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل عبدي. فاذا قال مالك يوم الدين يقول الله عز مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد وإياك نستعين. اه احنا هذا فيني وبين عبدي. إياك نعبد. هذه لي. أو إياك نستعين. أنا سعوين. أن يطلبني حاجة يجلها لي. وحاجة يطلب مني لي. هنا. حاجة. يجلها لي لي. يعبدوني. وحاجة يطلب مني إليه وينستعاني. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سهل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين عمد عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالب. قال هذا لعبدي. فقدر. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذن الصلاة مخفوة بيسور صورة الفاتحة فهي يكفي هذا في فضلها الناس سميت صلاة وآخر حديث أو آخر حديثين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه طبعا هو الثوائد تشتبط هناك مسائل لو أردنا أن نضع أيدينا كينا ستخرجنا مثل ثلاثة حلقات من هذه الحالة في ثمجاز أخرى ستتكلم تتكلم لماذا لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة آية من الفاتحة لكن إذا صليت بها جهر بالنسبة بسم, بسم الله هكذا جارعمل الصحابي بسم الله الرحمن الرحيم tedase là بسم الله الرحمن الرحيم الحمesting al- ajuda معاها لا لا اصبح—لخشك قولت راني بطير erstوحن بحالة ب compassion يتكلم فيها هذا. في هذا الحديث وش نجم يديه بها ليه يبحث. ورحت بهذه. كذلك مسألة اخرى. مسألة هذه الفاتيحة صح صلاة? هل لا تصح الا بيها? يجب ان تبحث هل هي صحرة? يعني انسا اذا كان ترقل ماتا يغطى الفرطيس في المسامحة فيها. يعني احيانا تدخل المسجد سيبه مراكاين تركاه ومصلاة تصحيحة. وركع صحيحة. هل نجمت به مثل المساء. هذه قاعدة الامر. كذلك هناك مسألة أخرى جنوية؟ نسأل أخرى كذلك وتضطرق فيها إلى في هذا المبحث؟ هاد؟ فراءة مع الإمام هل تقرأ مع الإمام هل, ما قلنا إن هل تقرأها أيضا مع الإمام وراء الإمام التجارية؟ لكلما سنحن نحن بحثها لكننا نرى ما في صدد ترغيب في قراءة القراءة ترغيب في قراءة الساتحة أن الإنسان يقرأها حتى لو ربما الإنسان يمسك المصحف يبدا مباشره بالقران هذه حق اللي لا اقراها هي ام القران فما هاي صح ايش بها شيء شيء ما راح نبدا يعني بسم الله راح نستيعا وقد قمنا بالاستيعا شيء عمر الريخ خلاص سهله هو لازم يسال ترى هو صار ها تمام في عمر ما سمعتها تستردتها تقراها تردتها يعني الله لما فيهش نصوص لما اكتركت للإستعادة تستعادة بلا مشهر رجيم فيهش رب يسحى الله قال وإذا قرأت بالله من الشيطان المرجيب ما فيهش مصر فأنت تقول أعود بلا مشهر رجيم بسم الله تبدأ هنا بتجويد تعالي لا لا مش كما أعود بالنعيم الشيطان لا لا لا شك بسم الله ثم يبدأ التجويد ماذا بسم الله الرحمن الرحيم آية منه. آية في القرآن الكريم. وين ما صدتها؟ جودها. مع الفاتحة هي آية من الفاتحة فتجودها ايضا. استعاذة ليست من القرآن حتى تجودها. انا احنا قريبا. حتى عندي ما استناقض. عندي لا اجود لهد. لا هد. لا دعا. لا تسويق صفف. لا الاذان. حاجة ما تجود. غير اللي قال يا رب اسحانه اجود. حتى ما شاء الله ما عندك حدد. اكش مقلق. مطلئن. حتى اطمئن ما شهر ما يجمع عرض نفسي ما شهر نقول لك لا بأس أن تجودها ما كاش دالين ما تجودش ما تجودش الاستعادة بسم الله لماذا ما تجودها لأنها من القرآن آية مستقلة يفسد فيها الصور وآية من الفاتحة فاتين في كل الحالات تجودها وتحسنها وعثار أما الاستعادة ليس من القرآن ولم يقل أحد من هذا ثم بقية مسألة أخرى رابعة تقلم عليها كذلك مسألة آمين عندما تختم الفاتحة في الصلاة فقط لدخل آمين وان كان بعد ألعب قالك لا بأس أن يلحقه هذا في مقدمة تسير من كثير الفاتحة يقول لا بأس إنسان إذا قرأ الفاتحة خارج الصلاة أن يقول آمين لكن الصواب أنه إنسان يمشي عن القواعد العامة أن هذا في الصلاة شو على التأمين أين شو على التأمين وكما جاءتش دليل يقول لك أن النبي صاصر كان يقول آمين في الصلاة يقول لك من يجب خارج الصلاة لازم دارينه كذلك خاص دليل خاص بما خارج الصلاة ودليل خاص بالصلاة من خلقوش الأمور من كذلك تقول أمي وفائدتها ومعناها هذه رباحت احنا اطرقنا إليها الحمد لله احنا اطرقنا إليها تشير صرف بطرة اه تشير صرف بطرة اه تشير صرف فاتحة تكلمنا عنها بالتفصيل لكن انا نحيلكم الى بحث هذا النساء مهمة جدا لماذا انت تكرد فتكرد فاتح هذه كل يوم وانا احكامها حديث العباس في الصحيحين قال بينما جيب عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه والنقيض هو الشيء الذي يقع على السم والأنقام ما كنتم على الأنقام وقتحت الأنقام انقبل بيت انقبل بناء اي سقط احدث صوتا فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم أو فرفع رأسه يمكن يكون عائد على جبريل عليه السلام. يكون عائد يعود على أبسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الأقرب يكون هو لجبريل. صحيح. جاء في رويل النساء فرفع جبريل بصره إلى السماء. فرفع جبريل بصره إلى السماء. وقال جبريل هذا داب من السماء. لحس هذا هو داب. تفتح. هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قطه إلا اليوم حال مرة نزلنا آلاف وآلاف سنين مرت اليوم فتح فقال فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم كل. شيء جديد فقال فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهم نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته صعب شرط إنسان يقرأ القرآن هذا النيا حد يستقيم يقرأ والله كان قرأ الفاتحة مرة خاشعين حدن بلوش كيف ربي يستجيبنا لك الله اللباع بيننا بين شرات المقدس عليه المضار اناش العمه قاع تقرا ساتها ومازال تتبع شرات المقدس عليه والله علاش ما نتوئ هذا الحق ان لم تقراها بيقين باش تقراها يا حباب لن تقراها خرج ساعه زيدها ما حاجه مهمه ياك انا عم بوريك ثلاثه تقراها لمشي تربي عين وعلى العباده خش قال طلبوها تحبها بالتقرا تاعها بالكراق تقرا العجب كتب اش كان العبد ربي سبحانه ما لم تؤتى هذا الحق. وإياك نستعيد. لم تؤتى. ورب سبحانه قال لك لن تقرأ هذه الحرب إلا أرتيتها. فإنسان أبداً يقرأ فاتحاً بنيت التدبه هذا. قرأ ذلك الأخبار. تدبر وإياك نعبد وإياك نستعيد. ماذا يعطيك هذا؟ قال روى المسلم ونستعيد. والنقيد هو قال هو الصوت. وحديث الأخير عن واثلة بن الأسعى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السماء الفاتحة مكان التوراة الفاتحة تعدين التوراة وأعطيت مكان الزبور المئين للصور التي ليست من السبع الطوال السبع الطوال بقرة العمران النساء المائدة انا او الاعراف ومن من يقول ان لا, لا. ان صاروا التوراة الى اصفار وتيتو ما سبع طيوات سبع سور الطيوان بينما القران مقسمات 94 سبع طيوان واليقول والمتا متاي والمفصل دائما القرآن سبعة طوال من البقرة إلى الأعراف هذه كانت التورات وعندك المئون من الأعراف إلى قيلة منهم من يقول إلى الأحزاب ومنهم من يقول إلى الصرفات وأقرب الأقوال يقولوا إلى الصرفات هذا يشتسمى المئون من, من قال من الأحزاب أو من الى. الحجورات وقيل قاق هذا ما يشتعل لك؟ المثال ثم المفصل من قاق أو الحجورات إلى الناس هذي كلها مفصل يعني يكثر الفصل بيننا بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ آئمة بسم الله الرحمن الرحيم يكثر الفصل سمي المفصل إذن أعيد من البقرة إلى الأعراف هذي شمع؟ من البقرة إلى المفصل حتى إجمعنا إذا قلت بسيء آلي فينا من ذلك في جامل على غرفية لا لا بسيء لا بسيء لا أخرى نحن ستين فترى روح بسيء لا أفترى عرفة و التوبة معهم أنثال و التوبة معهم كان يقول صورة واحدة أنثال و التوبة من الأحتال بعدين من مره أنثال و الى احزاب يقيل الى الصفات اختلاف قالوا هذا هو المئون ها المئون علاش فالتسميع فالتسميع المئون يعني غالبا غالبا فالتسميع وبعدين من الاحزاب او من الصفات لا ندري الى قاف او الحروف الاخرات هذه تسمى شو المثاني المثاني لأن هذا الصور تقرب أكثر من غيرها الناس الناس كيف تقرأ الحوج وراءك تسمحها الحوج وراءك على أجسينة الناس تسمح صورة الزخرة الشورة تسمح صورة ذاليات تسمح صورة, صورة فيرة تسمحها أكثر من غيرها هذا في الأصل لكن يجب أن نحن المرى العكس تتوحش تصريم وراءك تسمحها في إقارات جاتية قد صعب. صعب. صعب هذا صعب بعدين من اللقاء او من الى الناس المفصل إذن وكيف يقول وعطيت مكان التوراة السبع ويقصد السبع المتاني مو آه لا ليس سبع المتاني وقبل غلطنا وعندك وعطيت مكان الزبور المئين وعطيت مكان الإنجيل المكان. نحن في الصرحان تفسير آخر مثل العلماء تعلم القرآن لا يقولك المتاني ليس المقصود بها لا تتبع أقرأ الإتقاط عن القرآن والبرهان للصركاشي المقصود بها بالحديث ليس الشابعة ما يقصد بها صور من الاحزاب أو الصفات إلى قافة أو حضورة هكذا لمشي وعدها وفضلت بالمفصل قُبْدَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أي من قاعه على الحجارة عنا <تصفيق> سنون مناسبة تحددش عنا سبعة طيوان بعد المثلان مؤمن بعد الفاتحة في الوسط هذا أكثر شيء إدرال أحمد في إسناد عمران مقطع لذلك ضعفه جمهور العلماء هذه الحالية لكن الشيخ الألباني ربما قال عنه حسن ها ما قال شخصه وقال صحيح قال قال حسن هذه الحالية المرى القادلة إن شاء الله تعالى إذا كان رمضان. بس الله عز وجل يكون يمثلتها كذا. يا كرمضان. ودعي بتعيش. وإن كان مستبعد. لأن العنفات كان 30 يوم. عمني فات صنع ثلاثين يوم. وليه قبله؟ ثلاثين يوم. عامين على كل ما صنع ثلاثين يوم. ونادراً. نادراً لا نقول مستبعد. نادراً الثالث كذا يفتسل. بس عم ندبين. ولي ما يدعيش ما في نفس المجلس الافتراضي الله يجيب الخير ورا قدرتوا تطلعوا كاش جهه عن المسؤولين على رمضان خشف لهم الكراميد خلاص خلاص لهم الكراميد هذا سبحانك الله والحمد اشهد ان لا اله الا السائل على العقد الشرعي ما تخطي عقد على بركه